بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الرابع عشر في شرح كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رجب للعام التاسع والثلاثين بعد المياس الرابعة والألف خضر ن سبحان الله والحمد لله صلى رحمه الله تعالى افطار رمضان بلا عذر ولا رخصه قال النبي صلى الله عليه وسلم من افطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصه لم يقبه صيام الدهر ولو صامه هذا لم يثبت وقال عليه الصلاه والسلام الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهن ما جتنبه الكبائر وقال عليه الصلاه والسلام بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه وقال حماد النزايد عن عمرو بن مالك النكري او النكري عن ابي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال هو الاسلام وقواعد الدين ثلاثه شهاده ان لا اله الا الله والصلاه وصوم رمضان فمن ترك واحده منهن فهو كافر وتجده كثيرا المال ولم يحج ولم يزكي ولم يزكي ولم يحل دمه هذا خبر صحيح وعن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجه لله بان يدع الطعام والشراب صحيح وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال روي ما انف روي ما انف امرئ ادرك شهر رمضان ولم يغفر له وعند المؤمنين مقرر ان من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض انه شر من الزاني والمكاث ومدمن الخمر ومدمن الخمر بل يشكون في اسلامه ويظنون به زندقه والانحلال نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه يوم انتبهوا ذهب ما بعد فاديه الكبيره العاشره من الكبائر التي اوردها الامام شمس الدين الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر وافطار رمضان بلا عذر ولا رخصه يعني الذي يتعمد ان يفطر يوما ولو يوما واحدا في شهر رمضان بغير عذر هنا رخص لا ليس مريضا ليس مسافرا ف ليس مكره لا عذر له افطر وهو صحيح مقيم قادر على الصيام مختار لم يكره احد ها هذه عقابه كبيره من اعظم الكبائر اشد من الزنا ومن شرب الخمر اه ضروره كيف يتهاون البعض في هذا الفعل الكبير البعضهم ياتي الى في نهار رمضان ولا يستحي يجاهر بالافطار والمجاهره بالافطار اشد اشد اثما واعظم وزرا اه المجاهر اشد اه من الذي يخفي فطرات اه لذلك كان الصيام سرا بين العبد وربه او كما قال بعض العلماء الصيام او الصوم لا رياء فيه كيف لا رياء فيه لا يمكن لا يمكن ان يكون فيه رياء لمن صام بالفعل لماذا لان الصائم لو اراد ان يخلو عن الناس ان يخلو بنفسه في مكان لا يراه فيه احد الا الله يمكن ان يفترى ان يفترى وهو في اعين الناس صائم لم يفتر فاذا حافظ الصائم على صيامه في خلوته وجلوته في انفراده واجتماعه مع الناس فهذا بلا شك مخلص طيب صاما لله لم يصم لا احد ها فاذا افطر اي متعمدا غير عذر فهو بلا شك وقع في كبيره من اعظم الذنوب ها في جريمه لا تكفيره لها الا التوبه لان الحديث الذي ذكره مصنف في افتضاح هذه الكبيره كما بين هو نفسه لم يضبط ما افطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصه لم يقضيه صيام الظهر ولو صامه اي لا يجزئ عنه ان يصوم يوما مكانه افضل ان يصوم الظهر كله لا يجزئه انما يجزئه التوبه اه فإخنا. التوبه النصوح هذا الحديث حديث من الافطر اما الموضوع من غير عذر اخرجه اصحاب السنن وغيرهم وعلقه البخاري في صحيحه بصيغه التمريض قل يذكر عن ابي ريره و هذه الصيغه هي من صيغ التضعيف عند عند البخاري اذا علق الحديث دون ان يوصله وحدد الحديث في اسناده عدة علل ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناه صحيح من جهه هو ان المفطر الذي تعمد الافطار لا يضمن انه يكفر عن ذلك بصيام يوم من مكان هذا اليوم ولا بصيام شهر ولا بصيام السنه كلها لن يكفر هذا عن ما فعل إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوخا بشروطها مين شروط التوبة أول وأهم شرط في التوبة أن ندم كما في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني وغيره أن ندم توبة أن ندم توبة أن يندم توبة ندم حقيقيا عن خطف وهذا يكون بادى الم القلب ان يتالم القلب ان يشعر بالالم ان وقع في كبيره انه انه اغضب الملك سبحانه على عرشه بسبب تفطره او غير عذر ها و والحديث الذي اورده المصنف بعد ذلك الصلوات الخمس والجمعه الى جمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنب الكبائر لماذا اورده في هذا الباب هذا الباب في من افطر متعمدا وهذا الحديث في فضل من صام رمضان او او يعني صام رمضان متواليا يعني يصوم رمضان بعد رمضان حتى نبين لهذا المتعمد وضيع على نفسه فضلا من أعظم الفضائل وأنه كلما صام رمضان كله ووالاه بصيام رمضان الذي بعده كفرت ذنوبه كفر عنه ذنوبه ولو, ولو كانت ما كانت إلا أن تكون من الكباب ولم يتب منه ان لو جمع عنان الارض او قراب الارض خطايا دون الكبائر في اذا صام رمضان كفر الله عنه بصيام رمضان الذي بعده ف طبعا يشتري بالكبائر طيب وفي حديث <تصفيق> هذا حديث ابن عمر من <تصفيق> الصحيحين lambda al islam ala khams limadha ayda awradah lanna al muftira fi ramadan mutaammidan qad hadama juzan min hadha al bunyan wa lidha ikhtalafa ulama fi takfirih fi takfir man afṭara fi ramadan mutaammidan bighayr udhr hal yakfur أم لا الجمهور العدم كفري نعم أنه لا يكفر لا يكفر ولكن لا يعني ذلك أنه إيه قد سلم من العذاب أو من الإقاب إلا أن يشاء الله لأن من وقع في كبيرة من الكباء دون الشر في من عمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه برحمته وأما من تابه تاب الله عليه من تاب تاب الله عليه اه والله عز وجل يحب توبه العبد اشد من احدكم فقد راحلته ثم وجدها اه في الصحراء طيب وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما <تصفيق> <تصفيق> انه قال او فهد اصفر اور الاسلام وقواعد وقواعد الدين ثلاثه شهاده ان لا اله الا الله والصلاه وصوم رمضان فمن ترك واحده منهن فهو كافر وتجدو كثيرا المال ولم يحج ولم يزكي ولا يحل دمه اه قال هذا بخبر صحيح هذا خبر موقوف على ابن عباس اه وهذا الخبر فيه ذكر الشهاده والصلاه وصوم فقط دون بقيه اركان الاسلام اه ولا يعني ذلك ان بقيه الاركان ليست معتبره بل هي معتبره ولكن ابن عباس كنه ذكر ما يحتاج إليه السائل أو ما هو أهم فيها ولكن قوله فمن ترك واحدة منهن فهو كافر هذه تحمل على أحد وجين إما أنه أي ابن عباس يرى كفر من ترك هذه الأركانه وبلا شك من ترك الشهادة هو كافر باجماع اهل العلم لا خلاف في ذلك وان من ترك الصلاه او ترك او ترك الصيام ففي كفر خلاف اما الصلاه فالخلاف معروف فيها وجمهور العلماء على ان من تركها كسلا اي متهاونا لكن دون جحود انه كافر ولكن كفره كفر اصغر ها يعني لم يكفر الكفر الاكبر الذي يخرجه من مله الاسلام وهذا الذي عليه كافه او اغلب العلماء بالنسبه لايه للصائم اي مقطر ولمن ترك الزكاه ايضا او ترك الحج مع القدره ان كل هؤلاء اذا لم يجحدوا اي لم ينكروا هذه الفروض بل تركوها كسلا او تهاونا هؤلاء نعم لا يكفرون كفرا الاكبر ولكن في خطر عظيم يعني من اصحاب الوعيد كالذي يزني كالزاني وكشرب الخمر فالكفر على نوعين كفر اعتقادي وكفر عملي وعلى التقسيم الاخر كفر اكبر وكفر اصغر والكفر العملي قد يكون اكبر قد يكون اصغر اه ومر الكفر الاعتقادي اكبر بلا تفصيل هي ما يعتقد عدم فرضيه الصيغه يعني قد ياتي احدهم من هؤلاء الزنادقه الذين يكتبون في بعض وسائل الاعلام يقول احدهم فمن قال ان شهر رمضان فرض لك ان تصوم اي شهر من شهور السنه مثلا هذه زندقه هذا جحود جحود ان لفرضيه رمضان هذا حتى وان صام رمضان فهو كافر لماذا لانه اعتقد ان تخصيص رمضان للصيام ليس فرضا بل ان يصوم اي او له ان يترك الصيام وهو حر يقول لك أنت حر حرية ليلة اعتقاد حرية العباد تتصوم أو لا تصوم كما شئ هذه زندقة آه وأما رجل وهذا حال العامة الذين قد يفتر أحدهم كسلا هو يستحل إذا كان في شيء من الخير قد يستحل ولا يجاهر أو غلبت عليه الشهوة شهوة الجماع شهوة اجاركم شرب المسكر او شرب الايه شرب الدخان غلبت عليه الشهوه فافطر فليس كافرا ولكنه واقع في كبيره من اعظم الكبائر اه واضح نعم علينا نفرقه وان لا نسارعا وسارعت الخوارج في التكفير والعجيب ان بعضهم اي بعض اوراق الخوارج كان يجاهر بالافطار احيانا تحت ادعاء ونفي جهات وخرج الايه لقطع طريق المسلمين والاستحلال دم المسلمين فبيقول <تصفيق> اهل في جهات بل قال مفتيهم الذين يعني يجلسون في هذا الاعتصام اعظم من الذين يعتمرون عمره في رمضان انظروا الى هذا السفه الى من يفتي بغير علم في دين الله فيقول على الله ايمانا ما لا يعلم اذا اثمنا من هؤلاء الذين افطروا في رمضان بغير عذر هذا المفتي يتحمل وزره ووزر من افتاه اه ومن يفطر متاولا تبعنا للفتاوى باطله نحو الذين يفتون العمال الذين يعملون في الشمس من الحد نحو الحداد الحدادين الذين يشتغلون في الحديد وفي في النار هؤلاء حول العمال الذين ان هم اصحاب الحتاله يحملون ايه الرمال حمل الاثقال في الايه تحر الشمس يفتنون الافطار او يفتنون الطلبه الذين عندهم اختبارات هذه فكوه خاطئه باطله هؤلاء عذرهم الا ان يخشى احدهم على نفسه الهله هذه مساله اخرى يعني يكاد ان يموتون ضروره افطر لضروره لان ليس الاصل عنده الفطر هنفطر رمضان كله تحت دعوه الايه المشقه المشقه ليست سببا في الفطر الا ان تكون مشقه يخشى على يخشى صاحبه على نفسه الهلاك ان يموت خلاص كده ان يموت ان لم يشرب هنا الضروره تقدر واي بقدرها نعم ونقرأ بعض الفوائد التي ذكرها العلامه السفاريني في كتاب الذخائر في شرح منظومه القبائل ಓಿಸ <coughs> قال السفاريني رحمه الله تعالى وذكره البخاري تعليقا غير مجزوم به فقال اي حديث ابي هريره الذي اشرنا له ها وقال ويذكر عن ابي هريره رضي الله عنه يرفعه او رفعه من افطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقده صوم ده وان صامه واخذ بظاهر هذا الخبر على او علي نعم واخذ بظاهر هذا الخبر علي وابن مسعود رضي الله عنهما قال ان من افطر يوما من رمضان لا يقضيه هكذا قال صوم الظهر وبالغ ان تعي فاوجب في كل يوم افطر من رمضان 3000 يوم امم وقال ابن وقال ابن المسيب رحمه الله يجب في كل يوم 30 هكذا قال يوما وقال ربيعه شيخ الامام مالك رضي الله عنهما يجب في كل يوم 12 يوما ومذهبنا كبقيه المذاهب الاربعه يبدأ ان يوم يوم ولو اقصر منه لقوله تعالى فعده من ايام اخرى لكن يكون ارتكاب لكن يكون ارتكب كبيره توجب رد شهادته وتمنع صحه عقد نكاحه على مولاته وامامته عندنا يعني تمنع امامته عندنا ويكون فاسقا فنعوذ بالله من ذلك نعم يعني هذا حاله الذي يفطر في رمضان متعمدا انه فاسق ترد شهادته ولا يزوج اي لا يكون وليا على بناتي مثلا او عليه في انكاح ايه اي امراه يحل لون ان ان يعني ان يزوجها بالولايه فسقط ولايته لانه فاسق بالافطار واما الاقوال التي ان قالها السفاري في من افطر يوما انه علي ان يقضي 30 يوما او يقضي 3000 يوم فده كله ليس عليه دليل لا دليل عندنا على ذلك ولكن اشهادات من العلماء تبين عظم الوقعه هذه الكبيره اما فتقول يقضي يوما مكانه فيه نظرا لان هذا كحال من ترك الصلاه متعمدا الراجح انه لا يقضي ترك الصلاه بل عليه أن يكسر من النوافل انتما من ترك الصلاه اذا الرجل مثلا ترك الصلاه 10 سنين هل يقول عليك ان تقضي صلاه 10 سنين هو اولا لا يستطيع ذلك ولا يمكن ان يضبط ذلك السؤال الامر الثاني ان الصلاه المتروكه وقتها انتهى ولا يح يعني لا يسعه ان يقضيها ولا يجزعوا على لا ليس هناك دليل على انه يقضي من ترك صلاه متعمدا لكن الراجح يكثر من ايه من النوافل كذلك في الصيام يكثر من ان يصوم النافله تعالا الله ان يعوضه عما ترك من ايه من الفريضه اه والله تعالى اعلم نعم <تصفيق> ولذلك صدق الذهبي ولما ختم هذا الباب بقوله نعم فإن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا ولا غرض انه شر من الزاني والمكاس المكاس الذي ياخذ المكوس والضرائب ضرائر حق ومذمر الخمر بل يشكون في اسلامه ويظنوا رب الزندقه وانحل اي ان هذا الذي يفكروا نعم كنا لا نكفره ما دام لم يظهر الجحود ولكن يخشى عليه من الزندقه ومن النفاق اذا داوم على ذلك انه يبطن الكفر ويظهر الاسلام هذا حال الزنديق او المنافق النفاق الاكبر اه فنعوذ بالله من ذلك طيب ناخذ كبيره بعد ذلك كبره الفرار من الزحف لما تناسبه حبه اليوم. وله احمه الله تعالى الكبيره ال11 الفرار من الزحف قال الله تعالى <تصفيق> اني اوليهم يوم الدين ذبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد با بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منها التولي يوم الزحف <تصفيق> هذه الكبيرة الحديث وعشر التولي يوم الزحف ما معنى التولي يوم الزحف ما المقصود بيوم الزحف أولا هو أن يزحف وأن يزحف المقاتلون اي المسلمون نحو العدو يباغتونه او يقومون بالجهاد الذي وجهاده الهجوم او حتى لو كان جهاد الدفع اشهد ان يلتقي الصفان صف المؤمنين وصف الايه الاعداء من الكافرين او المنافقين او ايه او الخوارج او نحوهم ان الذين يقاتلون المسلمين فاذا اراد احد الجنود ان يفر ان يرجع وان يترك السريه او الكتيبه او الفرقه التي خرج معها يرجع خاف او ما سمع صوت الايه الطائرات او صوت الدبابات او صوت الايه الرشاشات خاف فرجع تولى فقتل وقع في كبيرة من أعظم الكباب التواليوم الزهر والأمر طبعا بلا شك يعني لا يقول أحد ويحدث أحدك نفسه أن الأمر سهل ليس سهلا بلا شك إلا ما ثبتها والله فصر بك التذبيت والإخلاص فمن أقبل وأقدم محتسبا عند الله أي عمله ويقوم هذا الذي يثبت يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمون ويفعل الله ما يشاء نعم كما نعم نعم قال السفاري رحمه الله تعالى في الذخائر يشرح منظومه الكبائر الحجاوي في رواه ذكر هذا في كبيره السابعه الفرار او التولي المزحف نعم قال زبير عن حديث ابي هريره انه استغرق سبع دقائق عدد هنا التولي المزحف ثم قال وخرج الانام احمد والنسائي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال اشراك بالله وقتل النفس المسلمه وفرار يوم الزحف قام ذكر احد حديث يعني حديثين اخرين هما بمعنى نفسه والشاهد ان الفرار يوم الزحف يكون كبيره الا بس تصني في الايه الا من كان متحرفا الى القتال او متحيزا الى فئه فمن او من يوليهم يوم اذا دبره الا متحرفا للقتال انما هو متحرفا للقتال اي انه هو لم يرجع خوفا ولا جبنا انما رجع يريد جهه اخرى يباخذ منها العدو تحرب اي اخذ حرفا او جانبا وان رجع ليس الانفرار ليس من اجل ان يفر لا انما من اجل ان يتخذ موقعا اخر لايه لقتال العدو او متحيزا الى فئه يعني هو الان وظن انه لو تقدم مثلا وحده انه يخسر يخسر يخسر لا يخسر نفسه فتحيز الى سريه اخرى الى كتيبه الى فئه كي يكون معها لليل القتال لم يهرب فلم يفر انما تحيز الى جهه اخرى الى فئه اخرى كي يقاتل منها هذا ليس ليس فارا هذا يعرف الذين بصروا القتال اه سبحان الله العظيم يعني من الامثله المعاصره التي يضرب بها المثل في من ثبت وصمد ولم يفر هذا الجندي المصري ربنا يصليه الله يتقبله في الشهداء الذي في حقل قتال كتيبته التي خرجت لكي تلتقي بمجموعه من الخوارج كانوا في سيناء كام قريبا لائمه قريبه في الاشهر القريبه هاي. فتقدمت كتيبه الخوارج معهم طبعا اسلحه الحديثه الار بي جي والشاهد انه لما قاموا بقص بهم برميهم او تقدم احد الخوارج وقام بايه بالرمي والقصف ماذا فعل هذا الجندي وجد انه لم اذا ثبت في موقعه هذا واخطى ظهره انه وتحمل ضربات هذا العدو حتى يحمي بقيه اخوانه الجنود ويتمكنوا من ان يقتلوا وهذا الذي حدث ف اخذ في ظهره قيل قرابه 50 طلقه حتى يحمي اخوانه وتمكن اخوانه بعد ذلك من قتل هؤلاء ها. هذا مثال للثبات طبعا لا لا نجد له شهاده لكن نرجو ان يكون مخلصا وان يكون من الشوادر وان يتقبل الله في الشوادر واخر كان على على صغر منفقوه على حراسه كتيبه من كتاب الجيش في, في الامن امن الكتيبه حرس فوجد رجلا قادما يقتنط يعلم ان هذا الرجل يحمل متفجرات في جسمانه يريد ان يدخل الكتيبه حتى يفجر كل من فيها فما صنع هذا الرجل الشجاع المقدام البطل احتضنه وابتعد لمسافه كبيره حتى يحمي اخوانه في الكتيبه حتى انفجرت فيه هو ولم يصب ولم يصب احد الا هو الذي قتل وهو انجا كتيبه كلها هذا مثال للثبات مثال عملي للثبات كيف يثبت الله امثال هؤلاء فانت حدس نفسك بهذا هل تفعل تفعلوا فعله والله الا ان يشاء الله لكن نصر الله يعني يثبتنا ويرزقنا الاخلاص هذا مثال للثبات وعدم التولي انظروا كيف ثبت كيف تقدم ولم ولم يولي ظهره بل اعطى ظهره ليه للعدو حتى يحمي بقيه اخواني هذا هذا هذا مثال للايثار والتضحيه في اروع اروع صورها في اروع صورها التضحيه والايثار والشهامه والرجوله سمات الرجوله في اروع صورها في زماننا مما يضرب به مثل اه ولذلك احنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الله الله في قبط مصر اي في اهل مصر ليس المقصود بقبط النصارى لا قبط اهل مصر فجنس المصريين يسمون بالقبط اي الذين يلبسون القب... القبات اي القبطي هذا معنى قبط اه ليس معناها ان النصارى كما يعني ظننا البعض لا الذي اطلق هذا او صار علما على النصارى لان اهل مصر قبل دخول الاسلام كان كثير منهم على النصرانيه قبل دخول الاسلام فلذلك ارتبط هذا بذاك ولكن الم... المقصود بقبط مصر اي جنس اهل مصر بغض النظر عن دينهم نعم الله الله في قبط مصر فانكم ستتخذون ستتخذون منهم عده واعوانا في سبيل الله هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء سوف يكونون عده أي العده التي يتخذوها المسلمون والعون في سبيل الله هذا الذي يحدث الان فبالفعل ما يقوم به الجنود في الجيش المصري الان هو ليس لحمايه مصر فقط كما يظن البعض لا الامر اكبر من ذلك اه والرئيس حفظه الله صرح بذلك هو نفسه صرح بنيته بذلك قالوا نحن لا نقوم بهذا القتال من اجل الارض فقط من اجل ارض مصر فقط لا الامر اكبر من ذلك ان مولى حمايه الاسلام قال كي أنتم تقاطرون لله لأن المخطط الذي يخطط في الكفار أعظم من أرض سيناء فقط لما يريدون تدمير بلاد الإسلام واحتلال بلاد كافة وهم يعلمون ذلك فقال كلمته هذه قال هنا سميته هو يخطب في الجنود منذ أقل من شهر لما زارهم في في الثكنات هناك في سيناء قال انتم لا تقاتلون من اجلي فالارض فقط لا بل هناك هدف اسما من ذلك انتم تقاتلون لدين ربنا هكذا قال من هؤلاء خوارج وكل هكذا خوارج العصر شوهوا دين ربنا واساءوا له فانتم فهكذا قال قال انتم تقاتلون الاسرار والخوارج العصر اه فجزاه الله خير وثبته ورزقانه البطانه الصالحه واعانه على حمله هذه الامانه العظيمه وكفاه الله شر الخائنين وشر البطانه السيئه وشر الفساق واهل الفجور اه فنيقول هذا الكلام يا اولاد الجنود هذا دي تصحيح لنيه المعتقدين في القتال اه جزاه الله خير على ما قام اه فهؤلاء يقوم بجهاد من اعظم انواع الجهاد من اعظم انواع الجهاد قطان الخوارج اه قطان الخوارج من اعظم انواع الجهاد بسبب له والثبات فيه من اعظم انواع الثبات ان يربط العبد يبدا هؤلاء وهم ان بعضهم قد يقول لهذا الجندي المسكين ابعد يا كافر حتى لا تموت على كفر حتى يشككوا في عقيدته قالها بعضهم لما جو به ولما قامت إحدى الصرايا بمجابهة أولى الخوارج فقال أحدهم من أولى الخوارج لأولى الجنود الشجعان ارجعوا حتى لا تقتر على الكفر حتى يشككوهم في جهادهم وقتالهم الشرعي فالأمر ليس سهلا إلا من ثبته الله عز وجل احسنوا ربكم الثبات وحدثوا انفسكم بالغزو في سبيل الله لعل الله ان يرزقكم هذا او ان يذوقكم الشهاده في سبيله في ارض المعركه او اذا مات احدكم على فراشه صلى الله عليه واله محمد وعلى اله وصحبه وسلم